مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقبلت هذه القلوب المؤمنة منوها الإيمان والتقى والمسارعة إلى الخيرات ونيل أعلى الدرجات سارعت إلى محوي الخطايا والإكثار من الحسنات سارعت إلى رب غفور شكور يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير يدخلون بسلام إلى مسجد الإمام إمامنا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هذه الأعداد من المصلين والزائرين المحبين لله ولرسوله الأمين أتوا لأداء صلاة العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك حيث الصلاة هنا بألف صلاة عشاء فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فما أجملها من لحظات وما أجلها من أوقات يقضيها المسلم هنا في هذا المسجد المبارك في هذا المسجد العظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجمع بين جنباته هذه الأعداد الكبيرة هذه الأنفس المؤمنة هذه الأعداد التي جاءت من كل حدب وصوب من كل أسقاع الدنيا شد الرحال لمسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهنا أيها الأحبة يتفرغ المسلم يتفرغ المسلم لطاعة ربه هنا تظرف الدموع خشية وطاعة وخوفا من الله عز وجل هنا ترفع الدعوات إلى رب الأرض والسماوات نعم أيها الأحبة الكل في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد شغل وقته بطاعة ربه وعبادته الكل في شغل عن الدنيا وإقبال على الله عز وجل الكل يدعو بلغته فسبحان من يسمع ويستجيب للداعين بكل لغاتهم سبحانه وتعالى رب كريم عظيم يدعوه المسلمون يدعوه المضطر يدعوه ذو الحاجة يدعوه كل مسلم فيستجيب الله للداعين ويفيض عليهم بكرمه وهو أكرم الأكرمين والآن تقام صلاة العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة الله أكبر الله أكبر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 وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير نَ الرسول بِمَا أُوزِلَ إيهِ مِ الرَّبّه وَمُؤمِلونَ كلّ آمَنَ بالِالل كلّ آمَنَ بالِاللهِ وَمل لقَتي وَكُتُ بسه لا نُفَق بَين قدَ مِ الرّسه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 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُعَلْنَا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ف اكبر الله من الحمد O oh.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضال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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله اكبر الله اكبر Allahul liman hamida Rabbana -la, wa lakal Allahu akbar Allah. all Amin. Oh. الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Vamos lá.